فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين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 وَأُخْرَى تُحِبُّنَّهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا وَانْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فَأَصْبَحُوا ظاهرين